أ ن ط ق ن ا الله ا ل ذ ي أ و ن ه ق هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ل هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه هو هو هو هو هو و هو و هو هو هو هو هو أنتم تستثرون أن ي ش ه د ع ل ي ك م سمعكم و ل ا ا أ ب ص ر ك م ولا و ل ج د ك م ولكن د ر ا ت م أن ا ل ل ه ل ا ي ع ل م ك ث ي ر ا مما تعملون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 وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين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 「お م たちの思い出を知っているのは私たち ا, إ, ي ي أ, آ م い出を知っているのは私たちの思い出を知っているのは私たちの思い出を知っているのは私たちの思い出を知ってい و のですが私たَの思い出 ا 知っているのですが私たちの思い出を知ってい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 「あおれん يكف بربك ن ه على كل شيء شهيد ل ا ن ه م في م ر, من ر م ي من لقاء ربهم ل ا ن ه بكل شيء محيط